فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تَابُوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 فَإِنْ تُتَّبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَاقْتُلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ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 ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآت الذكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج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 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تقشون كسادها ومساكن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 119. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 110. يا أيها الذين آمنوا إن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 عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 118. هو الذي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 يَوْمَ يُفْصَمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تُنْذَرُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عَدَدَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ قَلَّقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُبٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِيمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ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 إلا توصروه فقد نصروه الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين إذ أخرجه فِي كفروا ثانية ثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 112. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 113. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 112. والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبالاً ولا أضع خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعن له والله عليم بالظالمين.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 الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربطوا إنا معكم متربطون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 119. وأنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم قاردا فيها ذلك الخزي العظيم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 كنا نخوض ونلعب قُلْ أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن من 117. ونعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين 118. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 119. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغض عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 فَإِيَّاتُهُ يَكُوُّ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِيَّاتُ وَلَهُ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بِوَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نُجَاهِدُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خارجين فيها ذلك الفود العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيغُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ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 ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبابه ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم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 ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون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 وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبراهيم لِأَبِيهِ إلا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إياه فَدَنَّاهُ مِنْهَا ۗ وَمَا تَبَيَّنَ لَهُ ۚ إِنَّهُ وَعْدٌ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إبراهيم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 وما كان المؤمنون لِيَنَافِقُوا إِنِ فلو لا نفر من كل فرقة منهم قاية ليتفقه في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون.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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فَإِن تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ